قل هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره أنا وما لي سر الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى ثم اما بعد ازيكوا يا شباب كل سنه وانتم طيبين يوم حدوث زلزال تسونامي وتحديدا قبل حدوث الزلزال بدقايق كان الشباب والبنات قاعدين على البلاج منطلقين مطبقين من ليله امبارح ماكفهمش كف... ما معاصم الليل كمان عايزين يوصلوا الليل بالنهار في معصيه ربنا كان في واحد واقف بيصور بكاميرا من على سطح عمارة قدام البلاج قاعد يصور البنات والشباب وفرحان والكل فرحان ومنطلق لما جت اول موجه عالية ما توقع انها زلزال كله فرحان وكله تلقاها ببهجه وفي لحظات كان كل كان موج ورمه كل موجه اعلى من العمارة. كل موجه رساله غضب من ربنا كل موجه رساله انتقام من ربنا كل موجه رساله تهديد لكل عاصي من ربنا وفي خلال دقائق كان ما ولا واحد على الشط ولا في عماره ولا على سطح عماره الا وجث خامدين ولا اعوذ بالله اي واحد من الشباب دول وهم مسافرين من بلادهم سواء كان بلاد الخليج ولا اي بلاد ثانيه لما كان حد يسالهم على فين يا شباب رايح على فين كان يقول له رايح اعيش حياتي رايح استمتع بحياتي وما انتهي رايح يتدمر يا شباب على فين يا شباب على فين بنات على فين يا شباب محمد بن الله عليه الصلاه والسلام انا عايزك تعرف وعايزك تعرفي انا عايزكم تعرفوا يا قبل ما تمشوا في اي طريق لازم تعرفوا الاول انتوا على فين قبل ما تاخدوا قرار هتمشوا في الطريق ده في الطريق ده في حد يسيب ربنا سايبين ربنا ورايحين على فين سايبين ربنا ورايحين على فين سايبين دين ربنا ورايحين على فين في حد عائل عائل يختار بنفسه انه يمشي في طريق اخره ضمه قبر تضيق ضيق اضلاعه تختلف اليمين في الشمال شمال في اليمين في حد عاقل يسيب النظر لوجه الله وابواب الجنه مفتحه ويختار مقام على الحديد في جهنم في حد عاقل عاقل يختار انه يقف في الحر في 50000 سنه يوم القيامه ويسيب ظل عرش الله ويشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام يا شباب انا عايزكم تختاروا هذا في السلسله دي انكم تختاروا انا بكلم مين انا بكلم كل واحده ثابت مع عصي زمان ولسه <تصفيق> ما تابتش منها ثابت بس ما تابتش بكلم كل واحد فاكر ان الالتزام مجرد ان انا بكلم اللي بيروح الاف بي اي لما شاب صاحبنا راح لشب في الاف بي اي راكب في عربية مع بنت فدخل راسه فجاه كده قال له انت مش عارف ان ربنا شايفك الولد اتسرع ساب البنت وقال له والله انتوبت. انا تبت انا تبت بس انا اول يوم ارجع النهارده خلاص دي رساله من ربنا انا مش راجع تاني اهو ده بالظبط يا جماعه السلسله دي رساله من ربنا عشان ما نرجعش تاني رساله من ربنا عشان نفوق يا شباب انا اللي ها ها ها لا الليله في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى معانا يا جماعه ان شاء الله نوصل لربنا سبحانه وتعالى انا بكلم من اللي بيكلمكم اللي بيكلمكم واحد مش عايز لكم غير الخير مش عايز مش مش هيخدعك مش, هيخدعك. مش عايز اي حد يضيق عليه الامر ابدا في الدنيا او في الاخره اللي بيكلمكم فعلا هو يا جماعه اللي ما بينصحكم بتوع الدين الكورس ده معمول عشان كلمه الحق مش معمول عشان حد يخدع الناس احنا بنكلم مين بنكلم الشباب بنكلم الشباب اللي تايه في الدنيا كلها ما بين الراب والجهاز والميتال وما بين البنات. اتون ما بين القهاوي وما بين النوادي وما بين بنكلم الشباب بتوع امه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام على فين يا شباب على القهوه رايح اعمل رايح اسهر ورايح اعيش حياتي يا ابني انت تقدر تستحمل خمس ساعات نظره غضب من ربنا سبحانه وتعالى ليك وانت قاعد القعده على فين يا شباب رايح على الساحل انا واصحابي رايحين نجيب المخدرات اللي نشربها الليلة. انت عارف عقوبه المخدرات ايه في القانون لا في جهنم ولا عايز بالله على فين يا شباب عندي معاد مع صاحبتي اللي بحبها وبتحبني طب انت حبيب قلبي حبيبك من اي حد تغضبه ازاي على فين يا شباب على الريال اتفرج على تصفيهات التصفيه بتاعه النستار اكاديمي طب وربنا ومال ربنا بالنستار اكاديمي على فين يا بنات على الكوافير اعمل شعري تسريحه تجنن للشباب وتجيب احسن عريس ما جابتش للبنات غير الهم والعموسه ولا عذ بالله على فين يا شباب انا رايحه على النادي اعيش حياتي يا ابني حياتك لسه ما بداتش يا ليتني قدمت لحياتي لي حياتك في الجنه مش في النادي على فين يا شباب انا رايحه على سهره عندي سهره الليلة تبيع الجنه عشان سهره ربنا عشان سهره ببيع الفردوس عشان سهرة على فين يا شباب على رحلة هقعد اسبوع انا واصحابي وصحاباتي هو الدين